لآل, لآل القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ر للعلوم ي ف ا ل يكن الاسلاميه م ش ش ر ك ي ن ك ر ل و اجتباه وهدى إلى صراط س ت ق م و ت وإنه في الآخرة موسوعه الصالحين ث النابلسي ك ل ا للعلوم الاسلاميه ي ل اختلفوا ي و و ا د ع ه ب النابلسي أحسن إن للعلوم الاسلاميه م م はう。